ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدقان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم سرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين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 فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعوا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كولي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 يلبسون من سندس وإفتبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم